يقول كيف مو مو ق مو رفضنا الصحيح مو في تنشيط لحياة الهادي لعله واضح حضوري مو فاربنا المؤسسة والجمعية وما حكم منها. طب أما يا خان رفضنا من الحياة الحضوري أن نفتقد عنده حضوري أصبح يطعن أصبح يلمز في العلماء وعنده شباب صغار جعلوه إمام عصره ولا يرون سلفه على وش الأرض إلاهم إلاهم شبكة اسمها شبكة العون السلفية موجودة في الأنطريق الكل يدخلها ويغرأ و... و... و... عبادي جابري قالوا مبتدع محمد بن هادي هالف ويقال هذا كله موجود في عون السلفية فالذي سمها الله يدخلها يصدقى قلبه الله فهو يقوم يفتعدون لعلى الله أن يهديهم ودعو لهم في هداه ودعو لهم على خطر عظيم الله سلامه